بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا الدرس الثاني من سلسلة الأربعون في عظمة رب العالمين وكنا قد تحدثنا بالأمس عن بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء معه وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة المقادير كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء قال وعرشه على الماء وقلنا إن الإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة العلم والكتابة والمشيئة والخلق فنؤمن بأن الله تعالى علم الأشياء بعلمه الأزلي قبل أن تكون وعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون جملة وتفصيل وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم ونؤمن بأن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يقع وخلق الله القلم وأجراه, وأجراه فكتب كل المقادير وكتب كل ما هو كائن إلى الأبد على وفق علم الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب القدره ما كان وما هو كائن إلى الأبد رواه الترمذي وهو حديث صحيح وقد فهم بعض العلماء من الحديث اول ما خلق الله القلم قال له اكتب معناها ان الكتابه حصلت فور وجود القلم عندما خلق امره فورا وفي روايه إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن هذه مرتبة العلم وهذه مرتبة الكتابة ثالثا مرتبة المشيئة كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله ومشيئته ومشيئة الله صادرة عن حكمته ورحمته وما وقع مطابق لعلمه السابق في اللوح المحفوظ المكتوب في اللوح المحفوظ فمشيئة الله نافذة وقدرته شاملة وما لم يشأ لم يكن فلا يخرج عن إرادته شيء وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين وما شاء الله يخلقه الذي يشاءه يوجده وهذه المرتبة الرابعة الإيجاد والخلق قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال وخلق كل شيء فقدره وقال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فنؤمن بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه وكل ما سواه مخلوق والله خلق العامل والعمل خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ما يجري من خير أو شر وكفر أو إيمان أو طاعة أو معصية شاءه الله وقدره ونؤمن بأن هذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى ولما يكون من العباد فهناك أشياء يعملها ربنا مباشرة هناك اشياء يعملها العباد والله خلقها فكل ما يقوم به العباد من الأقوال والاعمال والتروك معلوم لله مكتوب عنده ومخلوق والله قد شاء واراده وخلقه قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين قال ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد وقال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقال والله خلقكم وما تعملون لكن مع إيماننا بأن الله تعالى خلق أفعال العباد فإننا نؤمن ايضا كما أخبر عز وجل أن العباد مشيئة واختيارا وان لهم فعلا حقيقيا وعملا وانهم ليسوا مجبورين على اعمالهم فلو شاء الواحد ان يصلي صلى ولو شاء أن لا يصلي ما صلى ولو شاء ان يشرب الخمر لشربه ولو شاء ان يتركه لتركه وهكذا اذن هذه المشيئه التي بناء عليها يحاسبون ولو كان الأمر أنهم لا اختيار لهم ولا مشيئة ما حاسبهم ولذلك رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فإذا وصل الأمر بالعبد إلى أن يفعل شيئا بغير اختياره ورغما عنه وبالإكراه وبالإجبار وبالقوة فإن الله لا يحاسبه على ذلك فالعباد يفعلون ما يشاءون لهم مشيئة واختيار يفعلون يعني أفعالهم بمشيئتهم ولكن هذه الأفعال هذه المشيئة كلها مخلوقة خلقها الله خلق الفاعل والفعل والعامل والعمل وخلق أشياء ومشيئته سبحانه وتعالى فليس في كتابة الله تعالى وتقديره إذا منافاه لمشيئة الإنسان واختياره لأن الله كتب علمه بما يعمله هذا المخلوق وما يترتب على ذلك ولم يجبره عليه بل هديناه النجدين وبين له طريق الخير وطريق الشر وخلى بينه وبين نفسه قال له اعمل وهو يختار ما يريد من غير إكراه ولا إجبار فمن كمال علم الله تعالى وعظمته أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وعلمه بحيط بما في السماوات وما في الأرض وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه عز وجل علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب كل حركة من حركاتها في اللوح المحفوظ كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير طيب أمس ذكرنا لللوح المحفوظ أسماء ما هي أم الكتاب كتاب الإمام المبين الذكر كتبنا في الذكر ولقد كتبنا في الذكري الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباديا الصالحون كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عباديا الصالحون قال كثير من المفسرين ارض الجنه ارض الجنه طيب ايضا ايش باقي الكتاب المبين والإمام المبين أم الكتاب أم الكتاب أم الكتاب والامام المبين والذكر واللوح المحفوظ قال عز وجل إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها من قبل أن نخلقها من قبل أن نجدها في الواقع هي مكتوبة إن ذلك على الله يسير وذكرنا أن هناك فوائد لهذه الكتابة أن يسلم العبد لا يطغى إذا أتاه الله مالا ولا يئس أو يأسى إذا فاته شيء من الدنيا لذلك مكتوب مقدر من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فعلامه على ماذا يعني يكون الأسى خرس أي شيء يحدث مصيبة فهي مكتوبة من زمان شيء مقدر مكتوب ومفروغ منه وجف القلم بعد ما كتب القلم المقادير جف القلم على علم الله قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث وعرشه على الماء يعني كتب المقادير القلم خلق القلم وكتب المقادير قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وبهذا يستدل على أن العرش سابق على القلم خلق العرش سابق على خلق القلم وقد قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فهو سبحانه كتب مقادير الخلق حين كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها كما قلنا في الحديث إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فليس القلم أول مخلوق، لكن معنى الحديث اول ما خلق الله القلم قال له اكتب وليس القلم أول مخلوق وإنما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكانت الكتابة بعد خلق القلم مباشرة وأما العرش مخلوق قبل القلم إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة رواه الإمام أحمد وحديث صحيح وهذا ذكره أهل العلم كابن تيميه رحمه الله في الصفدية وكما في بغية المرتاد وشفاء العليل بن القيم ورسالة العرش للذهب رحمه الله طبعا هذه المعلومات ثروة كبيره وفرصة للعباد من رب العالمين يعني نحن لا شهدنا ما رأينا ولا حضرنا وكيف نستنبط هذا ما يمكن ولذلك كل هذه المعلومات ثروة ورزق من الله. الآن البشرية تخوض في قضية بدء الخلق كيف بدأ الخلق كيف بدأ الخلق ما عندهم نظريات وأشياء تكهنات تخرصات توقعات كلها يقول في نظرية تقول وفي نظرية تقول وفي نظرية تقول ونحن عندنا العلم الأكيد تصوروا يا اخوان يعني نحن المسلمين عندنا العلم الأكيد بالقضية الغيبية لما ما شهدناها لكن هذا من الله وهذا فائدة الإسلام والدين أن عندك يا مسلم علم يقيني والذي عند غيرك من الكفار الذين تكلموا عن بدء الخلق تخرصات وبعض ملاحظة ويقولون بالانفجار والبيك بانك اللي انفجر؟ ما الذي قبل الانفجار العظيم؟ قالوا عدم لا شيء ما كان في شيء طيب ما الذي انفجر؟ قالوا خلية صغيرة طيب هذه خلية كما قلنا شيء تكهنات وتخرصات كيف انفجرت؟ طفرة ما الذي طفرها؟ ما الذي انطفر؟ ما ما في ولذلك ظنون وتخمينات وكثير منها طبعا باطل باطل لكن انت يا مسلم عندك العلم الحق أنت يا مسلم عندك العلم الحق الحديث الثالث عن جبير بطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور سورة الطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون قال من القائل جبير كاد قلبي أن يطير رواه البخاري وفي رواية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي رواه البخاري جبير بن مطعم رضي الله عنه كان مشركا قدم المدينة بعد بدر يطلب فداء أسار بدر جاء من طرف المشركين بعد معركة بدر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن الأسرة والوفود من يأتي يسمع القرآن حتى يسمع كلام الله فكان ينزلهم في مكان أماكن قريبة من المسجد حتى يسمعوا ف سمع جبير بن مطعم وهو مشرك لما جاء المدينة في طلب الفداء فداء الاساره من قومه وافق في صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور فسمع منه هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء هل خلقوا من العدم هم هم الخالقون لانفسهم لا الخلق من العدم ما يمكن كيف يعني شيء يوجد من لا شيء وما الذي اوجده حدث من تلقاء نفسه لا يمكن هم الخالقون لانفسهم لا يمكن كيف يخلق الانسان نفسه قبل ان يوجد فما الاحتمال الثالث الوحيد الباقي الصحيح أنا هناك خالقا أو موجدا أوجد هذا من العدم بقدرته لما سمع جبير هذه الآيات رضي الله عنه وقعت في قلبه وأثرت تاثيرا دليغا وكانت سبب هدايته إلى وقد جاء في بعض الروايات فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن رواه أحمد الحديث فيه ضعف لكن معناه موافق كأنما صدع عن قلبي في تلك اللحظة التي سمعت فيها الآيات انفتح لي شيء انفتح لي شيء ما كان يراه وهذه الآيات من قوارع القرآن أمس يا أخوان لما كنا تعالوا نجمع قوارع القرآن في ترى هذا باب باب عظيم هذا قوارع القران ليش لان هذا في مناقشات في الشبكات الانترنت والمناظرات والمناقشات مهمة قوارع القران لانها تقرع يعني ترى شفت ملحد تقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض اف الله شك فاطر السماوات والارض أَذَا مَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه آه الله خيرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ آه إلهٌ مع الله وهكذا هذه قوارع القران هذه قوارع تقرع ولذلك جبير مطعن رضي الله عنه يعني لما سمعها انزعج وقلق وانصدع عن قلبه وأصيب بالرهبة بالرهبة لأنه عرف ما تضمنته الآية من الحجه البالغة وعرب هؤلاء يفهمون كانوا يفهمون القرآن على وجهه وهذه الآية كافية لمن عنده عقل في الدلاله على وجود الخالق سبحانه وأنه هو الذي خلق وما يمكن إذا واحد عاقل إلا أن يذعن يعني ماذا سيفعل غير الإذعان لما في الآية وأي منكر وعاقل إذا قرئت عليه لا بد أن يسلم إلا إذا عاند وقد تقر في العقل مع الشرع أن الأمر لا يخلو إلا لا يخلو من ثلاث احتمالات إما أنهم خلقوا من غير شيء لا خالق خلقهم وجد من غير إيجاد ولا موجد وهذا محال ثانيا أنهم هم الخالقون لأنفسهم وهذا أيضا محال بل هو أشد في البطلان الثالث الذي تقوم به الحجة أن هناك موجدا وخالقا وهو الله عز وجل فإذا تعين هذا علم انه المستحق للعباده لان وراء يعني وراء قضيه التسليم الان في صراعنا مع الملاحده الان ترى بعض الملاحده يقول او بعض الكفار يقولون طيب خلاص سلمنا لكم انه في خالق خلاص سلمنا لكم في خالق سلمنا في خالق لكن خلقهم وتركهم ليش للتملص من قضيه يعني ما ايش الخطوه اللي بعد انه في خالق انه فيه شرع وفي مراد لهذا الخالق من الخلق لماذا خلق هو الملح الكافر ماذا يريد ان يقول يريد أن يزيز يعني يقول خلق وترك لماذا خلق يلزم من هذا انه خلق عبثا ولذاك من قوارع القرآن من قوارع القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذه من قوارع القرآن لأن هذه في المناقشات هذه تجي وراء هذه يعني إذا سلم في النهاية انحشر في الزاوية وقال خلاص اقر أن هناك موجد خالق فأنت لا تنتقل معه النقطة اللي بعدها في النقاشة في النقاشات فلماذا خلقهم؟ ايش عايز كذا بس يعني ما يمكن الخالق الحكيم ما يمكن الخالق العظيم صاحب القدره هذه العجيبه ان يخلق وي... و... بدون بلا ايش بلا قصد بس كذا يخلق بلا قصد ما, ي... ما يمكن لا بد يكون في قصد طيب ما هو القصد انت انا اقصد الآن في النقاش نحن كيف لما نجي معهم في النقاش وحده والثانية, والثانيه وراها واللي وراها وهكذا حتى نقود حتى نقودهم الى الحق بعدين تجي الرد في قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه في أي سوره في آخر السوره آخر سورة الذريات. وإيش الذريات بالنسبة للطور؟ ايوه ف... فالآيات تتجاور وتترابط. خلاص. كل واحدة تقود الواحدة إلى الأخرى. الحق منه سبحانه. طيب وإذا كان خلقنا لعبادته، فكيف نعبده؟ من الذي سيخبرنا كيف نعبده؟ هو. فكيف يخبرنا؟ رسول وكتاب. واضحة. يعني التسلسل واضح يعني ما, ما ولا بد طيب فهذا الرسول وهذا الكتاب. فيقال الكافر اقرأ ترجمة إذا كنت لا تعرف العربية اقرأ ترجمة الكتاب. خلاص. انت اعترفت انه هو خالق وانه ما يمكن يخلق عبثا وانه خلق الخلق لعبادته فكيف يعبدوه هو الذي عليه البيان ما يمكن خلق يستنبطوا كيف من انفسهم كل واحد يعبد على كيف لا طيب كيف يعبد برسول يرسله وكتاب ينزله خلاص اقرا يلا اعبد الان خلاص وصلنا وصلنا إلى, المبتغ... وصلنا إلى المبتغى قال جبير رضي الله عنه في الحديث كاد قلبي أن يطير لقوة الدليل المفحم المقنع فدخل الإيمان في قلبه وإطمأنه وهذا الدليل دليل عقلي ترى يعني هو, هو, هو الدليل من الكتاب من القرآن لكنه يناقش العقل يخاطب العقل أم خلقوا من غير شيء هذا حوار عقلي ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون لا. وهذه الطريقه تسمى عند العلماء طريقه السبر والتقسيم يعرض لك الاحتمالات الاحتمال الأول هذا صحيح لا ما يمكن باطل الاحتمال الثاني هذا صحيح؟ لا لا يمكنه الاحتمال الثالث ماذا بقي هذه طريقة السبر والتقسيم فنحصر الاحتمالات ونناقشها واحدا واحدا ما هي الاحتمالات الممكنة؟ هذا أو هذا نناقشها واحدا واحدا حتى نصل إلى الحق قال الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين السبر والتقسيم عند الأصوليين يستعمل لاستنباط علة الحكم الشرعي وضابط هذا المسلك امران الأول حصر أوصاف الأصل المقيس عليه والثاني إبطال ما ليس صالحا للعلة فإن كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي وإن كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني ومثال ما كان الحصر والإبطال فيه قطعيين، قوله تعالى: أمخلق من غير شيء؟ شوف يحصر يحصر الاحتمالات ويبطل الحصر والإبطال. شوف هذه طريقة السبر والتقسيم هذا العنوان الأساسي. إيش إيش يجي بعده؟ الحصر والإبطال اللي هو الاحتمالات وكر عليها واحدا واحدة. الاحتمال الأول الثاني. نبطل كل, كل الأباطين نبطلها، فيبقى عندنا في الأخير الاحتمال الوحيد الصحيح الباقي. قال الشيخ لأنه حصر أو صاف في الأقسام الثلاثة اللي شيء قطعي لا شك فيه لأنهم إما أن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم أو يخلقهم خالق. ولا رابع البتة وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك فيه يعني لا شك انه باطل ما في ما يمكن يكون يمكن إنه صح أكيد باطل فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه لكنه حذف في الآية الحين الثالث ما هو مذكور في الآية نعم الثالث ما هو مذكور آية فدلاله هاء ليش لظهوره يعني خلص. هو الوحيد الباقي، فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده وقطعية لا شك فيها. شوف مثلا في القرآن، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله؟ طيب الكلام السابق في أضواء البيان للشيخ رحمه الله الحديث الرابع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يعني الصحابة ما كانوا يسألون عن حكم الأشياء التي لم يذكر حكمها اكتفاء بان الأصل هو الإباحة حتى لا يكون سؤال أحد سببا للتحريم فكانوا الله ليس ربنا ليس بنسي وما كان ربك نسيا فلو كان الله يريد أن ينزل حكما في شيء لنزله الصحابه كانوا مؤدبين ما كانوا يجسلوا في هذه في هذه المنطقه وفي هذه المساحة في هذه الأشياء هذه خلاص من فقههم انهم يتركونه غير قضية الوقائع والاحداث اللي تقع على الواحد منهم هذا شيء آخر ولا يسأل هو يقول حصل لي كذا حصل كذا يسأل هو لكن السؤال العام عن شيء خلاص تركه ربهم ما نزل فيه شيء خلاص يتركه خلاص ما الأصل إبادة وهذا حكم يعني هذا حكم هذا لله حكم ما اعتبر أنه هذا مغفول عنه ويعني إنه ماروا شيء ماله لا هذا الأصل في الأشياء الاباحه هذا حكم ولو أراد الله أن ينقله عن الإباحة لا حكما نقله تحريما أو إلى آخره طيب يعني تحريما أو وجوبا أو إيجابا عن أنسف مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فإذا هذا نهينا نسال نسأل عن شيء لها جانب معين ما نسأل أبدا لا إذا وقع لهم شيء يسألون نعم ولا يسألون عن الافتراضيات هذا أصلاً يعني ليس من الأدب في طلب العلم أنه يجي واحد يخترع قضايا ما حصلت نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من اهل الباديه يوم من الايام جاء واحد من اهل الباديه طبعا يجي يعجبهم الواحد اللي يجي اهل العاقل لانه اسئلته يعني وجيهها وجيده تكون جيده ووجيه ما يجي واحد مثلا سفيه ولا طايش فيه حماقه ولا. لا يريدون يعجبهم العاقل رجل من أهل البادية يأتي ليس مثلهم مخاطبا يعني عنده العلم والفقه ويجب أن يسكت عن كذا يجي واحد ما يدري من البادية ما يدري ويسأل يسأل وهو عاقل سؤال, سؤال عاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك شوف بعض الباديه عندهم اسلوب في التحقق فيه الاسئله المشدده الصريحه المباشره القويه الواضحه هو كذا ما يعني طريقتهم في يجي السؤال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء شوف هذا هنا, هنا يتبين لنا عقل الرجل بدأ يسأل, عنه يسأل عن الأشياء التي يراه كل يوم في الطبيعة وهذه الأسئلة التي تقود إلى شيء هذه الأسئلة لها معنى ومغزى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 لما خلق الجبال انه جعل فيها سبلا صح وذكر انه جعل فيها شيئا اخر ما هو كلمه تشبه السبل فجاجا سبلا فجاجا سبلا ف بعضهم ذكر في الفروق الممرات في الجبال سواء كانت مغلقه او نافذه يعني توصل الى السهل مثلا في البداية في النهايه يعني في نهايتها توصل إلى السهول وحين تكون مغلق طريق ينتهي في في وسط لكن في طرق لا نافذه الى اخر الجبل طيب يعني في فرق يعني بين فجاجا وسبلا ما هي زي ما هو مثل بعض ما في تكرار طيب قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل يعني مثل الفجاج السبل فجاجا سبلا او جعل فيها ما جعل من المعادن وانزلنا الحديد تجده في الجبال في معادن في الجبال قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اااه الله ارسلك هذا اقسام قسم قسم بعد ما قر قال من الذي خلق السماء من كل الخبر الاجابه واحده الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آه الله أرسلك قال نعم الحديث رواه البخاري ومسلم اللفظ له وتمامه قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا زكاة في اموالنا قال صدق قال فبالذي ارسلك ان الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي ارسلك ان الله امرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع الي سبيله قال صدق قال ثم وله طرح الأسئلة هذه بقوة وأخذ الإجابات ومضى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة من هو هذا الرجل ضمام بن ثعلبه رضي الله عنه الرجل رضي الله عنه واضح ترى وحفظ كل حفظ من رسول رسول الله حفظ من رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العلم المعلومات التي جاءهم بها وجاء الان يتحقق وهذا الرجل ضمام له اسئله يقول عمر رضي الله عنه ما رايت احدا احسن مساله ولا أوجز من ضمام ابن ثعلبة نهى الله تعالى الصحابة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم او السؤال عن الأشياء قبل أن تحدث وعما لا ضرورة إليه ولا فائدة لهم من السؤال فيه والتنقيب عنه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم فزؤكم أما ما يحتاجون ما وقع لهم قضايا خاصة بهم فإنه لا بد أن يسالوا كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا هو الجمع بين بين الايتين لو قال واحد ما وجه الجمع بين لا تسالوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم وبين فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فنقول لا بد أن يكون السؤال المنهي عنه غير السؤال المامور به لانه عندنا سؤال منهي عنه لا تسالوا وعندنا سؤال مأمور به فاسالوه واضح يا اخوان طيب لما تأتينا ياتينا نصان فيهما امران في الظاهر يعني في الب... كبدايه متعارضان ماذا نفعل كلاهما نزل من جهه واحده من عند الله ما يمكن يكون في تعارض على طول مباشره نقول السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به على طول هذه طريقة أهل العلم والفقه السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به طيب المنهي عنه مثل إيش طيب أشياء قبل أن تحدث فرضيات لا ضرورة إليها لا فائدة منها أشياء سكت الله عنها فلماذا يسأل خلص الله سكت عنها يعني مباح ليش تسأل؟ تبغى تشديد؟ مثل بني إسرائيل؟ تبغى يشدد؟ تبغى... اذبح بقرة، أي بقرة؟ ما بين لنا ما هي؟ ما لونها؟ هذه أسئلة التعنت المهم السؤال المنهي عنه غير السؤال المأمور به كان الصحابة يعجبهم أن يأتي رجل من أهل البادية مما لم يبلغه النهي عن السؤال ويكون عاقلا فيسأل وهم يسمعون لأن العاقل أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه ويحسن المراجعة فينتفعون بالجواب كما ذكر نوي في شرحي على مسلم وكما في تفسير من كثير رحمه الله وقد اكتفى هذا الرجل العاقل بأسئلة سهلة في جوابها يكون في جوابه إثبات لوجود الله ووحدانيته واستحقاق العبادة وهذا الربط المهم يا إخوان الذي لا يربطه كثير من الكفار ايش الربط بين الخالق وعبادته يعني لاحظ من خلق السماء الله من خلق الأرض الله من خلق الجبال الله بعدين طيب جاء رسولك يقول ان علينا خمس صلوات لله وصيام شهر لله الذي خلقه وزكاه والحج لله أي هذا الربط بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه هذا الربط بين الاقرار بوجوده وانه خلق وانه رب رازق محي مميت وهكذا وبين ان نعبده وحده ولا شريك له ولا يسالتكم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله طيب الخطوه اللي بعدها ليش تعبدون معه غيره ليش تعبدون من دونه هذا الذي سقط فيه مشركو العرب إذا توحيد الربوبيه عند العاقل بد أن يقود الى توحيد العبادة لا لابد الذي خلق كل هذه ما حق علينا الذي خلقنا ما له حق علينا قال العلماء في هذا الحديث وهذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه فانه سال اولا عن صانع المخلوقات من هو ثم اقسم عليه به ان يصدقه في كونه رسولا للخالق ثم لما وقف على رسالته وعلمها اقسم عليه بحق مرسله وهذا ترتيب يفتقر الى عقل رصين يعني ما يمكن يطلع الترتيب هذا الا من واحد عاقل وعقله رصين شرح النووي على صحيح مسلم طيب هذه الطريقة التي سلكها هذا الصحابي رضي الله عنه ماذا نسميها في المناظره او التدبر الاستدلال بماذا على ماذا أول حديث الرجل هذا اسئلته الأولى هي طريقة علمية هي طريقة علمية فما هي؟ نعم لا هي في البداية في البداية الاستدلال بالمخلوقات على الخالق هذه مهمة في النقاشات اليوم التي تحدث عبر الشبكات الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ثم معرفة الواجب نحو هذا الخالق هذه الطريقة طريقة تفكر وتدبر وتأمل وهذه أيضا تنفع يعني في تزويد المراهق الشاب أول ما يبلغ الشباب الأولاد اول ما يبلغون يصير عنده نزعة انتباه يعني تصير عند نوع من الانفتاحات إنه إيش يعني أنا أنا أنا وجدت في عائلة مسلمة لكن إيش من الإسلام مين الخالق يعني إيش الدليل تبدأ تتفتح عنده أشياء هذه الطريقة مهمة هنا يبدأ الولد إذا بدأ يطرح أسئلة من النوع اللي من أين جئنا كيف من خالق إيش الدل شو الدليل على إنه القرآن الرسول طيب الإسلام مين من قال كيف فيقال خلص يقول ابدأ الاستدلال بالمخلوقات على الخالق ثم ما هو حق هذا الخالق ثم كيف نعرف هذا الحقه وتفصيلاته ايضا هذه نافعه في الوساوس لما يجي الشيطان يلقي, يلقي الواحد وساوس من خلق من القى كيف نعرف اشي اشي اكد لنا اشي هذه طريقه مهمه في تركيز الحق في النفس وترسيخ الإيمان هذه الأدلة اليقينية في القرآن كثيرة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون الاستدلال بالصنعة على الصانع وبعجائب المخلوقات على الخالق وأن النظر في, في هذا الشيء البديع التناسق الانتظام من كل شيء موزون، موزون كذا، كل شيء موزون في الكون موزون. يعني لو زاد الأكسجين، لو زاد لو الهيدروجين، لو نقص كذا، شوف ماذا سيحدث من المصائب يعني. فهذا هذه الأشياء اللي في الكون هذا التناسق الإبداع، التوازن، الانتظام في المسارات والأفلاك، الترتيب. الليل كوروا الليل على النار كوروا النار على الليل هذا هذا مجال عظيم للتدبر والانقياد الى وجود الله وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى وماذا يجب نحوه عز وجل بعد ذلك من الايات التي في القران الموافقه لما ذكره ضمام رضي الله عنه الاسئله ما هي ايات في جزء عامه في سوره من سور جزء فيها موافقه وما هي افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الارض كيف سطعت؟ طبعا هذه مرتبة، ها؟ يعني البدوي أول ما في الصحراء على بعيره، أول ما يرى بعيره، إذا استوى على بعيره السماء، ثم الجبال، ثم الأرض. مثل الترتيب في سوره عما شوف مرتبه الامور اول شيء السماوات سبعا شداده فوق سبعا شداده تحتها وجعلنا سراجا وهاجلا هو الشمس تحتها وانزلنا من المعصرات السحاب ماءا سجاجه اللي تحتها لنخرج به حبا ونباتا مرتبة مثل ترتيب النحل او حربك النحل ينتخذ من الجبال نحل الجبل بيوتا ومن الشجري نحل الشجري ومما يعرشون تحت على الأرض من المناحل التي ينتخذها الناس. طيب إذن هذه الأسئلة. التي طرحها ضمام رضي الله عنه موجود مثلها في القرآن وهذا الاستدلال وما يراه الراكب على بعيره سماء فوقه جبال أمامه وأرض تحته وتدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يقول هل يقدر أحد أن يخلق مثل الإبل أو يرفع مثل السماء أو ينصب مثل الجبال أو يصطح مثل الأرض غيره يعني هذا تفسير الآية من سورة الغاشية الحديث الخامس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان اخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر ادم بنعمان قال يعني عرفه فاخرج من صلبه كل ذريه ذراها فنثرهم سبحانه وتعالى بين يديه كالذر نثر الخليقه كلها بين يديك النمل الصغار كالذر ثم كلمهم قبلا قال بِرَبِّكُمْ بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة كُنَّا كنا عن هذا غافلين الحديث رواه فِي الكبرى والإمام أحمد رحمه الله وهو حديث صحيح هذا الحديث عن عالم الزر أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق الميثاق ما هو العهد إذن الله أخذ العهد على البشر جميعا على البشر في عالم الذر أخذ عليهم العهد أنه ربهم وأن يعبدوا وحده لا شريك له المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني آدم ثلاثة كما جاء في الأدلة ميثاق عالم الذر وميثاق الفطرة والميثاق في الرسل والكتب والميثاق الذي في الكتب والرسل أما بالنسبة لميثاق عالم الذر فإن الله تعالى استخرج من ظهر آدم ذريته جميعا كل البشرية اين بنعمان نعمان هذه منطقه شوف الان اذا انت طالع من مكه الى الطائف من مكه الى الطائف الى طريق الهدى نعم وين تكون عرفه على يسارك على شمالك صح ولا لا نعمان هذه المنطقه نعمان هذه التي نثر الله فيها ذرية آدم جميعا لكن صغار جدا كأمثال الذر مرة أخرى هذا خبر غيبي انا وأنت ما نذكر هل تذكر انه حصل هذا؟ لا لكنه حصل ولو كنا لا نذكره قطعا حصل بأي... كيف عرفنا أنه حصل بخبر بخبر الوحي الصادق المصدوق وهذا من العجائب يعني عجائب عندنا أخبار عن أشياء ما تعرفها البشرية ولا يمكن معرفتها بدون هذا الطريق بدون طريق الوحي ونحن الآن نمر بالنعمان ونمر بالوادي ونمر بمنطقه عرفة ونرى المنطقة ما نذكر شيئا لا نتذكر لا نتذكر شيئا لكننا نعلم يقينا أن ربنا في ذلك المكان استخرج ذرية آدم من ظهره جميعا ونثرهم في نعمان أمثال الذر النمل الصغار وقال لهم مخاطبا جميعا ألست بربكم قالوا بلى كلهم ما أحد اعترض ولا أحد أنكر وأشهدهم على أنفسهم وقد جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى لاهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم لو يقول الأرض كلها يا ابن آدم يقول الله لرجل من أهل النار للرجل من أهل النار لو كل ما في الارض كل ما في الأرض من ذهب من اموال من من, من الى اخره لو كنت تملكه الان وانت داخل النار اكنت تفتدي به مستعد ان تقدمه فداء حتى ما تدخل النار فيقول نعم مستعد وضحي واعطي كل ما عندي فيقول اردت منك اهون من هذا انا ما طلبت منك ملء من الارض ذهبا طلبت منك أهول من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. متفق عليه. أمرتك حين أخذت الميثاق عليك، فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا أن تشرك بي. وأنت مأخوذ ما عليك العهد، مأخوذ ما عليك الميثاق. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة. أن الله فطر الناس على توحيده فطرهم على توحيده وأن تعرف النفوس الفطر أن تعرف ربها وأن تعرفه واحدا لا شريك له فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم استخرج ربنا ذرية آدم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم لا إله إلاهم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصران أو يمجسانه وقال تعالى في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا رواه مسلم المثاق الثالث ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كل المواثيق حتى لا يقول أحد ما جاءنا ما عرفنا ما اهتدينا ما شعرنا ما حسينا ما درينا نقول له فطرتك تدلك والكتاب يدلك والرسول يدلك وحتى الأدلة العقلية لو كان عندك عقل صحيح تصل فك... ف... فإيش صار إما انه كذب أو وقع ضحية للمكذبين ولذلك اللي ما وصله الإسلام بشكل صحيح واضح يوم القيام الله يختبره لأن الله لا يظلم أولاد المشركين اللي يموتون وهم صغار سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال الله, أع... الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين طيب بهذا نصل إلى الحديث السادس بمشيئة الله غدا نتابع معكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد